يعني لأننا نقوله أمر بالقول فالصيغة الدالة عليه افعل هذا هو الأصل, الأصل افعل فإذا كان فعل ثلاثي معلوم افعل اضرب اضرب. اشرب اكرم وإذا كان رباعي أيضا يشتق منه فعل أمر مثلا دحرج دحرج وهكذا سداسي استخرج استخرج خماسي تعاون عاون وهكذا فإذا لكل فعل يشتق منه فعل أمر معروف في السبك اللغوي في لغة العرب هناك صيغ لفعل الأمر أشرنا إلى بعض منها غير صيغة فعل كسم الفعل تعالوا هاتوا عليكم فهذه اسم فعل يدل على الأمر عليكم أنفسكم كما وأيضا المصدر الذي يقوم مقام فعله كما قلنا فضرب الرقاب يعني يضربوا ضرب الرقاب أو يضربوا الرقاب فرهان مقبوضة يعني يرهنوا لهانم مقبور وفعل مضارع المقرون بلان الأمر لينفق لساعة من ساعته وهذا وهناك سياق أخرى أيضا يدل عليه أحيانا قد يكون سياق خبر لكنه معروف أنها تدل على الأمر أو تدل على النهي قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه أي على الوجه على معنى أن الأصل أن فعل الأمر يدل على الوجوب وهذا كما ذكرنا قبل قليل وقلنا إن هناك خلافا بين العلم هم منهم من قال تحمل على الوجوب ومنهم من قال تحمل على الندب ومنهم من قال على الإباحة ومنهم قال بالتوقف ومنهم من قال بالتوقف يعني حتى يأتي بيان من الشارع أو حتى تدل قرين على أي غرض من الأغراض ندبا أو وجوبا أو إباحة أو إلى آخر ولكن الصحيح كما قلنا أنها تدل على اللجو وبينا هذا من حيث وضع اللغة وأنها ما وضعت إلا لتدل على ألفاظها ولا يصرفها إلا صارف ولهذا قلنا ما هو التمييز بين الماضي والمضارع والأمر إلا الوضع اللغوي وجميع الألفاظ لها الدلالات والأصلية ثم بعد ذلك تأتي قراء تصرف وهذا أيضا كما قلنا موجود في لغات الدنيا كلها ف... ثم أيضا قلنا أنه معروف أنه حينما يطلب طلب الأصل فيه يتحقق وأنه لو تأخر عنه فيكون يعني مسيئا ويستحق العقاب ويستحق اللوم فدل على أن الأصل فيه ثم أيضا أشرنا إلى بعض استعراض النصوص من الشرع نفسه تدل على أن الأصل في الأمر أنه لوجوب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتن أفعصيت أمري إلى آخر يخافون ربهم ويفعلون ما يؤمرون إلى آخر فإذا قال هنا وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه يعني تحمل على الوجوب إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه إذا دل دليل أو جاءت قرينة تدل على أنه ليس الوجوب على الندب مثل قوله تعالى يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إِذَا تَدَيْعَنْتُوا بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّنٍ فَاكْتُبُوا فالامر هنا اتفق العلماء على أن أول إرشاد وأن كتابة الدين ليست واجبة كتابة الدين ليست واجبة وإنما هذا الأول إرشاد فإلا ف وقد يكون أيضا مما يصفه على الجيب قوله تعالى في آخر السورة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تفتو وكذلك أيضا في قوله تعالى وأنكح الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإيمائكم ويكونوا في قرايهم والله فضله والله وواليستعف في الذين لا يجدون كاحن حتى يقولون والله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت إيمانكم فكتبو والذين يبتغون الكتاب مما ملكت إيمانكم فكتبوهم إن علنت فيهم خير على معنى أن الرقيق إذا طلب من سيده المكاتب فايستحب له أن يكتبه ولكن لا يلزم لكن لا يلزم لا لأن هذا ملك له ولا يجبر الإنسان على أن يخرج هذا, هذا عن ملكه لكن يستحب له تقريبا في العتق وتحرير الرق فقوله فكاتبهم هي في تركيب فعل أمر من فعل خماسي من فعل خماسي كاتب رباعي رباعي كاتب رباعي كاف الف تاء كاتب رباعي فالفعل منه كاتب لكن تعاون تعاون لكن عاون اللي قلنا قبل غير رباعي وليس خماسي لكن تعاون تعاون تعاونا هي الخماسي فالفعل منه تعاون وعاون رباعي الفعل منه عاون نعم فهذه كان نبهتونها شخص المتنبه نبهنا الواحد مع الحديث هذا نعم هي عاون رباعي لكن تعاون هي الخماسي فالفعل منه تعاو تعاونوا أو تعاون إذا كان تخاطب واحدا مع أخي تقول له تعاون مع أخي وإذا كان يعني أكثر كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقل فإذا كاتبوهم هذا فعل رباعي فالأصل فيه أنه فهو هنا للإرشاد أو للندب للإرشاد أو للندب على كل حال وليس للوجوب لأن الأصل الإنسان لا يخرج لا يخرج ملكه عنه بالطهر ولا بالقوة إلا بمسوغ شرعي فدل على الندب لأن المقصود هو تحرير الأرقاء في فضل عظيم وأيضا الإسلام يتشوف إلى تحرير جميع الأرقاء فإذا كان ثم تصارف فإنه يصرف عن أصله الوجوب إلى الصوارف التي تدل عليها تلك الصوارف كندبي أو إباحة غالبا الأمر يكون الإباحة إذا كان بعد حظر والمسألة هذه خلافية قد أظن ستأت الإشارة عليه والله ما هذه ستأتيه لكن على كل حال الأصوليين بسطوها على معنى الأمر بعد الحظر الأمر بعد الحظر هل هو الإباحة مثلا في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وإذا حللتم فاصطادوا اصطادوا فعل أمر اصطادوا فعل أمر كما علم أنهم معاتن سيد حلل يلا كروعي الصيف هذا غير مطلوب فإذا هو قالوا الأمر هنا للباحه لماذا لأنه بعد حظر فكان ممنوع عليهم الصيد الحظر يعني المنع الأمر بعد الحظر يعني بعد المنع فكان في حال الإحرام ممنوع على المحرم أن يصطاد يعني صيد البر ثم صيد البحر ما في مانعه لأن الكلام من أن يصطادوا صيد البر البر ما عليكم صيد البري ما دمتم حرما وحر عليكم صيد البري ما دمتم حرما فقال الله إذا حللتم يعني من الإحرام فاصطادوا فكان أمرا بعد حضر فالأمر بعد الحضر قالوا إنه للإباح فقوله تعالى فاصطادوا ليس للوجوب وإنما للإباح هذه المسألة نشير لها إشارة خفيفة حتى أيضا تفهموا ال على الأمر بعد الحظر للإباحة هذه مسألة خلافية كثير من الصومليين يقول الإباح لكن الصحيح أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه بعد قبل الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر فإن كان اصل إباحات رجع الى اباحه وان كان أصل مسنون رجع سنه وإذا كان مندوب صار مندوب واكد ف في قوله تعالى آه في, في, آه في في في قتل المشركين في حظر في المانع في ح... ثم في في سورة التوبة هذا بين رقاقات لا فإذا سلخ الأ فإذا سلخ الأشر الحرم فقتل مشركين فإذا سلخ الأشر الحرم فقتل مشركين هذا معلوم أنه كان حظر بعد حظر ليس كذلك كان في الأشر الحرم محظور قتال المشركين فقال الله عز وجل فإذا انسلخ الأشر الحرم فاقتلوا المشركين هل يقال إن الأمر هنا لإباحة؟ بعض العلماء يقول ال ال ال الذين يقولون إن الأمر بعد حضر الإباحة يقولون نعم نحن يقول هنا الوجوب، لكن ما أخذناهم من نفس الأصير أخذناهم من صير أخرى في قوله اقتلوا المشركين كافة لكن الصحيح كما قلنا أنه لا إنما رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر كان قبل الحظر أنه يقاتل مسلم فلما حضر هذا في الأربعة الأشرى وفي أشر الحرم ثم انتهى الحظر رجع إلى أصله الذي هو الولد وهكذا وهذا هو الأصل وهذا هو الأخر أنه بعد الحظر وارتفاع الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر إن كان إباحة مثل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبينك وخير نعم فعلى ما أنه كان مضاحا ثم مونع في النهاد ثم أجيبه في الليل وهكذا فيرجع إلى أصله قبل الحظر هذا هو الصحيح قال وإلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو اللباحة فيحمل عليه أي على الندب واللباحة إذ آخره فكاتبوهم وإذا حللتم فاستادوا لكن على كل حال وإذا حللتم فاستادوا طبعا متفق عليها أنها اللباحة في قوله تعالى حتى المخالفين يقول صحيح الأمر اللي باحث الأمر اللي باحث لكن ليس لأنه أمر بعد حظر هم متفقون عليه أولئك يقولوا لأن أصله قبل الحظر مباح وهؤلاء يقول لا لأنه منطبق على هذه القاعدة فالمثال متفق عليه المثال متفق عليه لكن القاعدة هي محل الخلاف على النحو الذي أشرنا إليه بشكل موجز قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح لأنا ما قصد أبي من تحصين أو أي لاخذ. هذا أيضا مسألة أخرى. هل الأمر يقتضي تكرار على معنى أنه إذا قال الشارع أمر الشارع بأمرين أقيم الصلاة أو صلوا أو صوموا أو نحو ذلك آتوا الزكاة هل يقصد التكرار على معنى؟ هل يتحقق التنفيذ والطاعة بفعل المأمور مرة واحدة أو لا بد من التكرار. هم يقولون لا، وهذا هو الصحيح أن الأمر لا يقضي التكرار الصحيح أن الأمر لا يقضي تكرار. فيصدق بفعله مرة. وهذا ظاهر جدا. يعني في. لأنه كما قلنا لكم. نعود أيضا إلى تركيب اللغة وواصل اللغة ورث اللغة أما إلى جاءت قرية أخرى هذا شيء آخر لو قال كلما أمرت كافعل هذا كلام واضح ما يحتاج يعني إنه يقال له هلوي تكرر لأن الصيغة تدعاء تكرر لكن لو قال إن صار كذا ففعل يتحقق مرة واحدة لكن لو قال كلما لأن الصيغة هذه غير كلما كلما جاء فقير فاعطه درهما قال الغني لي لي لكاتبه أو ل أمينه أو صاحبه أو من كلما جاء فقير أعطيه درهما هذا معرض أن يقتضي التكرار لوجود القرينة وناس التركيب لو ك... لكن لو قال له أعطي الفقير درهما ثم أعطاه يصدق عليه أنه امتثل وأنه استجاب ولا يلزمه أن يعطي كل فقير لأن تركيب اللغة هكذا ولو قال السيد لعبده ففعله مرة واحدة صدق عليه أنه أنه آ... امتثل صدق عليه الامتثال. فإذن الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار وإنما هو يصدق بمرة واحدة وهذا بخلاف النهي كما سيأتي النهي لا حينما ينهى معناته لا يفعل أبدا لأنك إن فعلته مرة تحقق, تحقق منك المخالفة لو فعلت المانهي عنه مرة واحدة تحققت المخالفة ولهذا يعني في في ويجب أن يعلم هذا الفرق بين الأوامر والنواهي ولهذا الأوامر تأتي بما تستطيع النواهي تتركها بالكلية لأن أي فعل في المنهي عنه يصدق عليك أنك مخالف فالمنهيات تترك بالكلية وإذا نهى عن شيء لابد أن ينتهى أن ينتهى عنه كله وما نائتك عنه فجسني مرة بينما الأمر لا يصدق بفعل واحد بفعل مرة بفعل مرة, بفعل مرة ولهذا قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح لأن ما قصد به من تحصيل مأمور به يتحقق المرة الواحدة والأصل براءة ذمتي مما زاد عليه إلا إذا قصد التكرار لو جاء صيغة مثلا صلوات الخمس معلوم أنها مطلوبة منا يوميا هذه ما علمناها من الصيغة إنما علمناها من بيان الشارع كدت إذا الله قد قال خمس صلوات في كل يوم وليلة بني الإسلام على خمس فما فهمناها من صيغة أقيم الصلاة إنما فهمناها من دلة أخرى كذلك الصيام علمنا أنه مطلوب كل عام من صياغ أخرى ويدل على هذا أيضا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فأنت إن الله كتب عليكم الحج فأنت فقام الأقلع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فلو كانت الصيغة تدل على أنه كل عام ما سأل، فلو كانت الصيغة تدل على أنه كل عام ما سأل، أفي كل عام تدل على أنه لابد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لا واجبات ولا ما استطعت الحج مرة، فواجبه بناء على سؤاله، وإلا لو ترك فكان الأصل أنه لا يجب إلا مرة واحدة. أفي كل عام يا رسول الله؟ قال الحج مرة فما زاد فتطور وكذلك ايضا مسئلة اخرى هو ان الامر هل يقتضي الفور يعني اذا امر الشارع امر طبعا لم يربطه بزمن إذا ربطه بزمن شيء آخر لكن هل يقتضي؟ لأنه إذا كان له وقت وزمن سيأتي الواجب المخير الموسع إلى آخره سيأتي بقارينة نعرف أنه موسع شيء بقارينة لكن حينما يأمر بأمر هل هو على الفور أو على التراخي؟ طبعا ال ال ال يعني التنفيذ التنفيذ هل يكون على الفور أو التراخي أما العزم فلابد العزم على الطاعة والعزم على الاستجابة هذا لابد منه أما لو كان في تردد أو في حرج من أمر الله يوم الرسول هذا معلوم أنه ليس ليس ليس نظرنا هنا ولا يجوز أن يكون هذا إنما الكلام التنفيذ حينما يقول الشارع صلوا فهل هو للفور أو التراخي الصحيح أنه على الفور الصحيح أن الأمر على الفور يعني حال ما يطلب من الشارع أصلا نمتثل. هذا الخلاف لما قاله مش على الشارح هنا. نعم قال لا يقتضي هو الفور. لكن الصحيح أنه يقتضي الفور. لماذا؟ لأننا إذا قلنا لا يقتضي الفور نقول ما ما ما تينفث. ماذا سيقولون؟ بل لو أنه أمر الشارع بأمر ولم يحدده ثم لم يمتثل الممتثل وعاقبه هل يكون موسيئا أو ملوما لا يكون موسيئا ثم لو قلنا إنه على التراخي إلى متى إلى متى لا لا يمكن أن يحدد مدة إلا إذا حدد الشارع على شيء آخر بحيث يكون أداة وقضاء لأخي خرج الوقت ما خرج، لكن إلى متى إذا أحالوه إلى مجهول هذا لا يمكن ولا معناته أحال إلى مجهول هذا لا يجوز أو أنه يقولون إلى ما لا نهاية يترتب على ترك الأمر لو قلنا ما في يعني معناته لا يمكن أن ينفذ ويمكن تتعطن أومر الشارع فلا يمكن أن يقع على التراخي أبدا لأنه يؤدي إلى إما ترك الأوامر أو يحال إلى مجهول لهذا الصعي أنه على الفور ويجب أن ينفذ إلا إذا جاءت عوائق أو جاءت يعني أشياء معذورة شرعا أو أن الشارع قيدها بوقت فإذا جاءت صوارف أخرى أو أعذار مثلا الحج على فور لكن غير المستطيع إلى أخذها وصوارف أمن, أمن الطريق عجز المالي عجز البدني شيء آخر لكن الأصل العزم على الفعل عند القدرة أما العزم فليس مع الخلاف إنما الكلام على التنفيذ الكلام على التنفيذ وهو هنا يقول لا يقتضي الفور لكن الصحيح أنه يقتضي الفور قال لأن الغرض منه جاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول لا قضية الزمان والمكان هذه ليس لها علاقة بالأمر لا قضية الزمان والمكان هذا أمر خارجي يجب أن نعلم هذا الزمان والمكان أمر خارجي إنما الأمر ينفذ ولا يتصور أن يكون تنفيذه من غير زمن أو من غير حتى مكان إذا كان متعلق بمكان فهي أمر لا لا علاقة لها بذات الأمر وإنما أمر خارجي وقيل يقتضي الفور وعلى ذلك يحمل قول من يقول إنه يقتضي التكرار لا التكرار غير الفورية التكرار غير الفورية قال والأمر بإيجاد الفعل لا دي نتركها حتى نطيل عليه أن شرف الجلسة القادمة لأنها تحتاج إلى قضية ما لا يتم بالواجب إلا بفواجه حتى نبسطها شوي لأن هنا فنقف عند هذا القادر لأن بحث الأصول ثقيلة شوية نذكر عليك شوية والموضوع يحتاج أن يبسط وعشان أن نتوقف في أثناء هذا العذان فيكون موقفنا هنا يكون أحسن لكن نترك الباقي للأسئلة إذا كان هناك أسئلة فنترك الباقي أسئلة القرائج تكون لفظية أو معنوية تكون لفظية أو معنوية نعم لفظية يعني اللفظ لفظ وأن الشارع نعم المعلوي يعني لا يعني مفهومه من الناس من, من السياق ومن مثلا اصبروا او لا تصبروا في قوله تعالى اصبروا ويغني خاطب الكفار اصبر في قوله تعالى او سوره الدور اا مثل ايه ان على يوم تمر السماء ومورا وتسي الجبال سيره قول يوم الذين في خوض يلعبون يوم يدعون الى, إلى نار جهنم هذه النار التي كنتم تكذبون إيه إيه اسلوها ايش اسلوها اسلوها, إسلوها اصبروا او لا تصبروا هم لا نسال عن خطابهم في نار جهنم الخطاب وهم في نار جهنم ولا يمكن ان اصبروا فعل امر واجب عليه ان يصبر القضيه ما السياق يدل على ان القضيه ما هو امر ان يصبروا ويجب عليهم واثموا ان لم يصبروا لا القضيه قضيه يهانة لهم وتوبيخ اصبروا او لا تصبروا والتسبيه كذلك اصبروا او لا تصبروا سبحان عليك انما تزوننا ما كنتم تعملون، فلازم مراد ذات الصبر ليس المراد وجوب واضح يعني أنه ليس المراد أن يصبروا، لا فالسياق يدل على المراد، فهو قرينة قد تكون لفظية أو عناوين. قول الشاعر ولا جب على لا الصلاة إلا على سميع المجاز لا لا لا لا أي في الحقيقة يعني في المجاز. أي في الآيات الثالثة المجاز. وين؟ الآيات الخلوة على السلام على النيل. لا أنا لا أنا اسمح لأن لا أنا قصدت إني إني أشرح كلمة الشاعر بس فقط يعني ولا هذه الحقيقة والمجاز تكلم عن في الجاز الماضي وبيعنا إنه ولا لا لا لا ليس بالمجاز ليس القرآن المجاز إنما علمنا من السياق والسياق تركيب لغوي يعني يعني الأهل اللغتي فالفالقرينة سواء كانت معنوية ولا فضيحة هي من أصل اللغة فلا نقول إنه مجاز إنما نقول إن هكذا أهل اللغتي هكذا أهل اللغتي, هكذا. أهل اللغتي. حينما تخاطب إنسانا عربيا، ولأننا قلت له كذا حتى العامي إذا خاطبت باللغة العامية يفهم. هل تريد التوبيخ؟ زي ما تقول ذلك؟ ولدك ذكّنه؟ تقول روح؟ أنا قال أنا أبغى أروح وأتبقى أنت له؟ قلت له روح. يعرف أنك تهددهم، ما نكتمروا وين يذهبون؟ فال فالطرينة يعني. عندما تقول ذلك روحي معه ولا أنا أنا وريك ولا شيء يفهم أنك ليس الوجوف إن وإنما التهديد إذا راح أنت تورّي. فتفهم من السق، فهاكنا تركيب اللغة. يعني. دمير في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تسيبهم في دماغ دمير يقوله إلى من؟ أمره؟ أيوة. أمر المستقبل صلى الله عليه وسلم لأن الآية في أولها لا. آآ لا. آآ إنما كان قول الم... إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه نعم في سورة النور نعم النسوية شخاليه لأمثلة لأم الكتب الأصول أي أمثلة؟ سريب الأمر. إيه. وبلاغة. بس هي في الـ في الـ في, الـ في الأصول وفي البلاغة. إيه نعم. لكن فيها بعض الأوامر. إيه. تذكر الأحكام الشرعية. ما إيش؟ ما لها صلة بالأحكام الشرعية؟ إيه. إيه؟ يعني دائما هم يذكروها الكتب من الكتب الصغيرة إلى الكتب الموسعة كلها. إيه. دائما يعني يذكر رعاة هذا. له... ما... لا هو أنا كما قلت لك يا أخي إنه ال الأصل حينما نبحث في مسألة الأمر والنهي في في أصل اللغة الوضع اللغوي. لأن إذا كان في قليلة من الشارع تدل على اللزوم والوجوب ما لا ما القضية ما انتهية إنما كلامنا الأمر المجرد الأمر المجرد في أسلوب اللغة هل يدل على الوجوب أو لا طبعا حينما نقول يدل على الوجوب ما هو معناته أنه يأثم حينما يقول مثلا فلان عربي قديم قبل الإسلام كذا وكذا لا إنما على معنى أنه يكون إن لم ينفذ ملوما أو يكون عاصن أو يكون مخالفا هذا المقصود في اللغة. وهو كذلك. نعم. لكن بعض الأحناش هم يريدوا قضية أقيم الصلاة هذه. عندهم مثال شائع تقريبا. إيش؟ أقيم الصلاة. هذه عندهم مثال شائع. هي أقيم الصلاة نعم. إلى تقت تقتضي الأمر أصل أنه الوجوب. لكن هذا الأمر أصله هي الوجوب على دليل ال على دليل خارجي يعني. لا. مثل الأدلة الخارجية لا نزاع فيها. إذا أخذنا الوجوب من دليل خارجي هذا ما في خلاف. ما في خناف أبدا يعني إنما الكلام على الأمر بمجرده فعل الأمر بمجرده هل يقتضي الوجوب؟ هل يقتضي التكرار؟ هل يقتضي الفوف؟ أما إذا جاءت قرائن كلما فعلت كذا ففعل كذا والحج و... لا... مرة حتى نفضت مرة هذا قرينا أنه ما فيه لما رأيت من مرة هذه لفظة صريحة لكن حينما يقول مثلا آه... وخمس صلوات في كل يوم وليلة فأين مطعوك لذلك في قوله في كل يوم وليلة قضية ما ما فهمناها من من أقيم الصلاة فهمناها من قوله في كل يوم وليلة هذا سك فهذه قرينة فالكلام هو فعل الأمر المجرد أو صيغة الأمر الحقيقي مو فعل أمر صيغة الأمر سواء كان عليكم سواء كان ضرب الرقاب سواء. صيغة الأمر المجرد اليد يد أما إذا جاء مؤثر خارجي أو قرية خارجية أو أسلوب يصرفه كما قلنا توبيخ إرشاد إلى آخرة شيء واضح المقصود؟ الفورية. الفورية. نعم. الثورية كيف نفهمون الشيء؟ الثورية. ثورية؟ أيوة إذا نظرنا من جهة اللغة الثورية كيف نفهمها؟ نفهمها أنه إذا نفهمها في... في... في فهمنا على التراخي حينما نقول على التراخي إلى متى؟ إلى مجهول أو, أو, أو بحيث لا يكون أمر لأنه إذا, إذا قلنا على التراقي إلى ما لا نهاية يترتب عليه أن نفعل الأمر وهذا غير مقصود هذا من مفهوم اللغة أيه من مفهوم اللغة نحن. ما ما تنفذ شيء مثلا لو قال العبد لسيده كما قلنا, قلنا دائما الغزالي وغيره والوصوليين في القضايا هذه لاحظوا اللي يفيدكم في هذا قضية العبد لسيده وقضية الطلاق وقضية النذور والأيمان وقضية التوكيل لو وكل مثلا وكيل وقال له لو قال له طلق زوجتي هل لو مرة واحدة ولا قال له وقال له يسأله إلا مرة واحدة لو قال لو وكله بالطلاق يقع مرة واحدة فهي التوكيل الحلف النذر العبد السيدي هذه غالبا استعملوها في, في التمثيلات توضح لكم المقصود لأنهم لأن يأتون بها حتى يخرجون عن نصوص الشارع لأن, لأن نصوص الشارع في عرف المسلمين أنها خلاص مسلم الحمد لله لكن لما تأتي بكلام عادي ويقول لك وكيل قال كذا للموكله، أو الموكل قال لوكيله بماذا يكون الانتثال وهل يكون مسيان أو منقصر أو يضمن أو لا يضمن فهون القرية فهنا تأتي وضوح الخلاف فيها بينما أوامر الشارع وقيموا الصلاة يقولون أنتم تقولون في القرآن لا لا طيب فإذا قال لوكيله كذا وهذا المعرض وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وسلم